لآن ل ا ق ر م و س ل ل ه أكبر ا ل م ل ن ا ب ل م ي ل ح م ل ر ا ل ك ي و م ا ل د ي ي ن إ ا ك ولياك نعبد ن س ت ع ي ن اهدنا ل ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط الذين ع ل ي ه م غير الهدى م شركه د ا ل ي إذا جاء ل ه غير ربحيه ذات م ض ل و ن في دين ا ل ل ه أ ت و ا ج ي فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اسم ه ا ا ل س ر المستقيم ط ا ر الجزء أنعمت ا ل م و عليهم ل ا ن ي ك ل ه ك ل ه أ ح د